ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وإن له فسق وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لا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 وَمَا هُمْ لِيُنكَرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۗ قُلْ إِنَّمَا أَنَا سيصيب الذين أجرموا صبار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون